وَمَا جَعَلَ أَزْوَيَاجَكُمُ اللَّاءِ تَضْظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ الله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجهم وامهاتهم واولى الْأَرْحَامِ بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا إِلَّا أَن تَفَعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا و منهم ميثاق غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم و الكافرين عذابا اليما يا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 إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصرا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون هناك بتري المؤمنون وزرجل وزلزالا شديدا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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطاعها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبلنا يلون الأدب وكان عهد الله مسؤول قل فانكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون إلا قليلا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 ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا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 يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قرتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسرة حسنة إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا عدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتبر وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إن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 قال الكتاب من صياصيهم وقذف وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرحكن سراحا سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما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 نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَوَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي يستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخوان بالقول فيطمع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج جنا تبرجا الجاهلية الاولى واقم الصلاة واتي الزكاة واطعن الله ورسوله إن واجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والداكرين وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه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 والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 أحد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما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 نبول ما ت إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة تحيةهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا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 ولا تقل الكافرين والمنافقين ودع اذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان ثم طَلَّقَ من قبل قَبْلِ أَن فما فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَمِّحُوا صاحا جميله يا أيها النبي قل لنا احل لك ازواجك اللاتي رايت اذونهن وما ملكت يمينك ما ملكت يمينك من أفنى الله عليك وبنات أمك وبنات وبنات, عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويستنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لما يكون عليك حرج. كان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وَمَنِيبَتْ غَيْتَ مِنْ مَنْ أَزَلْتَ فَنَاجُنَا حَالِيكَ ذَالِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُمْ وَلَا وَلَا مَا يَحْزَنُنَّ وَيَمُوتُونَ وَيَنَبِّئُ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو اعجبك حسن الا إلا ما ملكت يمينك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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبنائي إخوانهن ولا ولا i لاء خواتكم ولا نساء ساقن ولا ما ملكت ولا ما ملكت ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مغينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونساء الْمُؤْمِنِينَ يدني يدنين يُدْنِينَ من مِنْ ذلك أَدْنَىٰ ان يعفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لصنة الله تبديلا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 إِنَّ الله لعن الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تقلب زُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سادتنا وكبوا انا فاظن نسبيلا ربنا انتجنا ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله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 فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماعات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين